سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله الله الله الله الله الله الله صغطوا أسراف عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يا سلام الله الله الله الله الله الله يا سلام إنه هو السميع البصير